إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع أقدم لكم هذه الم... الحمد لله الذي من علينا بخير الشرائع وأوفاها وعلم جهر كل نفس ونجواها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 ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها سبحانه من إله عظيم ورب الرحيم وملك حليم لا يماسل ولا يضاهى، أشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له شهادة من طهر نفسه وزكاها وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله حبيبنا وإمامنا وقائدنا وقدوتنا وشفيعنا عند ربنا وعلى آله وصحبه خيار الأمة وأتقاها وأعلمهم وأهداها عباد الله لشريعتنا الإسلامية مقاصد مرئية وأصول قوية وتوابت شرعية. هذه الأصول والمقاصد أهدافها الحفاظ على الإنسان وسعادته. ولكن هذه المقاصد منتظمة ومنسجمة في كليات الخمس الدين والنفس. والمال والعقل والعرض وهي تؤدي وظائف أولها عبادة الله وثانيها إعمار الكون وثالثها الحفاظ على الإنسان وأهم المطالب مطلب أمن المجتمعات واستقرار الأمة وإن الإسلام بهذه المقاصد وهذه الكليات والقواعد وهذه الأصول والسوابط بذلك أودع الله فيه سر البقاء إلى يوم القيامة فهي شريعة الحية وأمة الإسلام أمة خاتمة ولكن الأمة تبتعد عن هذه المقاصد وعن هذه القواعد والسوابط حين وتقترب أحيانا فينال عدوها منها وإننا إن نظرنا إلى شريعة رب العالمين وجدناها تعانق الفطرة وتنسجم مع الحياة وتحفظ للناس عيشهم وكريم حياتهم وإن الإسلام بثوابته يمثل لب الحضارة ومقدمة الرقي وأساس النهضة البشرية وإننا من خلال هذه الخطبة نود أن نتلمس قضايا مهمة تتعلق بهذه المقاصد الكلية وبهذه السوابت الشرعية وبهذه الضرورات الخمس الدين بغير أنفس تقوم به وأموال تدافع عنه وعقول تخطط له وأعراض تزينه عنا. والأنفس والأموال والعقول والأعراض بغير دين هباء وإننا نود من خلال هذه الخطبه أن نناقش أهداف المقاصد لماذا شرع الإسلام حفظ الدين وحفظ النفس وشدد على ذلك وشرع الأموال وصيانتها ووضع الفواصل بين الحاكم والمحكوم فيها فليس للحاكم أن يتغول على أموال عامة الناس فيأخذها غصبا إنما عليه أن يأخذ حق الله فيها الزكاة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم إن هذه التواصل وهذه الحدود وهذه السواب التي نحن بصدد الحديث عن جزئية مهمة منها هي مقصد الإسلام ومرماه وهدفه ومراده وأصله وتوابته إنني أود أن أتحدث عن مفهوم الأمن في الإسلام إن الأمن والسلامة وأن لا يروع المؤمن وأن يعيش مقمئنا في دياره مطلب ينشده كل عاقل ويصنبه كل كائن أن ترى الكائنات في الغابة تتمحور وتتكيف لتحافظ على نفسها ولتسلم في غابة لا تحكمها قوانين ولا تسودها قيم إن الإنسان من باب أولى أن يصنب الأمن وأن ينشده فهو نعمة الله على المجتمعات حتى الكافرة لإلاف في قريش فيهم. رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمه من جوع وآمنهم من خوف أن يأمن الناس على أنفسهم وعلى أرواحهم وعلى أعراضهم وعلى ممتلكاتهم وقبل ذلك أن يأمن الناس على دينهم من الشهوات المجلة والشبهات المنحرفة ذلك هو الحياة الدنيا والعيش الكريم الذي ينبغي أن ننشده وتأتي هذه الخطبة في إطار مفاهيم خاطئة عن الأمن إن مفهوم الأمن في السودان يرتبط بالخوف للأسف الشديد إذا قيل هذا رجل الأمن يترق بابك أن ترتعد وتخاف ويضطرب قلبك الأمن والسلامة هو الطمأنينة هو السكينة والأمن لا تصنعه حكومات ولا تحفظه دبابات الأمن يحفظ بالقيم وبالمبادئ وبالأخلاق وبعامة المجتمع والشعب إن الذي بلغ عن الأسلحة ودل عليها هم من عوام الناس ومن من لم ينالوا حظا وقصة من التعليم ولكنهم خافوا انفراط الأمر وخافوا الفوضة وتبدل النظام إلى فوضة وتحول السوداء إلى غابة ولذلك بلهوا وخافوا من العواقب ليس انتصارا للحكومة ولكن انتصارا للأمر وليس طلبا للدولة ولكن تحقيقا للنظام وضد الفوضى هكذا يكون الأمر ولكن لما أتحدث عن الأمن بمفهومه الإسلام الشامل أقول متحدثا عن أسس ومرتكزات الأمن في الإسلام الأساس الأول الأمن الفكري والسلام الثقافية هي أساس كل أمن في الإسلام الإسلام أول ما يقوم يقوم على أمن الأفكار وعلى سلامة عقول الناس ولذلك نجد أن جدارنا الحضاري وثوابتنا الشرعية بدأت تهتز طاعنون في الحجاب منكرون للسنة طاعنون في الحدود متحدثون عن العلمانية مبشرون بالإباحية منادون إلى النظام الأمريكي والغربي في مجتمعاتنا وصحافتنا هذا الذي يشل الأمن أساسا ولذلك قبل أن يمسك على يد الذي يريد أن يقلب النظام ينبغي أن يمسك على يد من يريد أن يقلب الأفكار لأنها الأساس وإن سلامة الأفكار وسلامة العقول هي صمام أمن مجتمعاتنا وسلامة أمتنا من أن يجتاحها أي شيء ولذلك سلامة الأفكار الأمن الفكري أمام السوابت السوابت السوابت الكتاب كتاب والقرآن القرآن والسريعة محتمة ولا يجوز الإنسان أن يتعدى عليها بقلمه أو فكره وحتى ولو وجد علينا أن نملأ الحياة والأجيال بالوعي وبالفكر وبالثقافة وأن نحصنهم ضد واردات الثقافة من أفكار منحريفة ومن مناهج دخيلة ومن ثقافات مستغربة دخلت ديارنا وحولت مجتمعاتنا ثم أن الأمن الفكري هو الذي يجعل الإنسان لا يستعمل ثقافة العنف إن العنف نابعا ثقافة وإن الذي يمارس العنف له مبرراته الفكرية ولولا مبرراته الفكرية الواهية لما قال أسفق دماء وأذهق أرواح وأستولي على السلطة بغض النظر عن النتائج والعواقب حتى في الآخرة هذا خلل في الأفكار والمفاهيم ولذلك الجماعات المتطرفة وجماعات التكفير والهجرة التي حتى تدخل المساجد وتغتال المصلين لها مبررات وذلك للفوضى الفكرية فالأمن الفكري الذي ينبغي أن توفره الدولة ولكن مسؤولية الأمن الفكري هو هو مسؤولية العلماء ومسؤولية المفكرين والمردين الذين ينبغي أن ينشروا ثقافة الاعتدال وثقافة السماحة وثقافة الطيبة وثقافة الحوار وثقافة المجادلة بالتي أحسن كل الشر المملوك بهذا المخزون الثقافي الكبير ينبغي أن نحرص عليه وعلينا أن نحذر القرصة الفكرية والسمثرة الثقافية في ناس طراصنة في السودان لكن دول يسألون ما في وفي ناس مسنسرين سماسرة للثقافة الغربية في ديارنا يا أخي في واحدة جريدة في جريدة عمود يومي بيورف بتوصف الراجل بتوصف الراجل وصف يخالف الحياء والأدب وأنا بعشقه وأنا بموسر كل جزئية منه هل هذا يكتب ويراجن سماعاتنا أم والله لما سمعت أن هناك محاولة وأن هناك ساعة صفر وأن هناك اغتيالات ما أجبت لأن الفوضى الفكرية تنبئ كل شر في الديارة إن الذين يفجرون في بلاد المسلمين من الشباب والذين يفعلون يرون منكرات ويرون فساد والشيطان يوحي إليهم أن السبيل لذلك هو تفجير أو قسم أو تشريد أو عراق الدماء وذلك من وحي الشيطان ولكن غاب المفكرون وغاب أهل الاعتدال عن الساحة وغاب الفكر وغابت الثقافة الإسلامية النجرة ولذلك الأمن الفكري ضمان للمجتمعات من العنف لماذا؟ لأن الإنسان إذا ما سلمت أذكاره ما كانت له مبرغات الحريفة ولا مسوغات فأواهية لينتقم لنفسه أو لشخصه ويتخلص من خصومه في مجال السياسة والمنصب والسلطة والحق على حساب أشلاء ودماء وفوضى ولا حكومة ولا سيادة ولا دولة ولذلك أركز أن المرتكز الأول والأساسي الذي ينبغي أن تعالج من خلاله الحكومة الأزمة السلام الفكرية الأمن الفكري قبل الأمن الاجتماعي وقبل أي نوع من أنواع الأمن ينبغي أن تأمن عقول الناس بأن يفتح المجال في الإعلام لمن يمكن أن يربي ولمن يمكن أن ينشئ وللأسف الشديد إعلامنا حتر على على أناس دون أناس وعلى فئام دون فئام دون معايير واضحة ينبغي أن تكون المعايير الصحيحة السلام الفكرية وإيصال المعلومة وتوعية الناس وأنا أقول للأسف الشديد وسائل الإعلام لعبت دورا كبيرا في زعزعة الأمن الفكري في ديار المسلمين عبر واردات الثقافة عبر عبر الفضائيات المفتوحة المفتوحة عبر ما ينشر فيها من دمار الأخلاق وتغييب الأسرة وهجوم على القيم وهدم للثوابت كإخوان. تطرح في فضائياتنا الحديث عن السنة وعن تغيرها بالكلية في كثير من فضائيات العالم الإسلامي طرحت قضية السنة لاغية ولا يوجد شيء اسمه سنة قرآن فقط وبعد قليل حتى القرآن من الذي يفهمه ومن الذي يفسره ومن الذي يؤوله إنه ضرب في الثوابت وضرب الثوابت خطير يجعل الأمة بغير ركيزة هذه الركيزة الأولى الركيزة الثانية العلاقة بين الإيمان والأمن. يقول سبحانه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن يولده الإيمان. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا الإيمان هو الذي يولد الأمن نحن بحاجة إلى جرعة إيمانية عالية تعلمنا أن نعتدي على أخينا مهما اختلفنا معه تعلمنا أن لا نسفك الدم الحرام وأن لا نعتدي على مسلم إن أحكام الإسلام وإن شريعة الله الخالدة تقول كما قال نبيها والنبي أرسى قواعدها وبنى لبناتها قال صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح مسلم من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى ينتهي وإن كان أخاه من أبيه وأمه أخوك والدمك وأبوك ما بتكتره هذرت معه ما له سكينة الملائكة تلعنت الملائكة تلعنت بيه ضار كان دائما مدتها سكينة مدتها سكينة وهي ما خاش في الجراب طلعت السكينة من الجراب وديت أشعر أن يطبحت حاجة وديت السكينة كده الملائكة العام فما بالك بمن يريد أي يتجرأ على قتل النفس تأمل قوله تعالى وذلك أبلى ومن أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل من أجل الأمن والاستقرار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 أن يقتلوا أو يسلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلافهم أو ينفوا من الأرض ذلك لأن ترويع الآمنين وتخويف المسلمين وهذا الذي حصل في ديارنا وأنا أود أن أطرح سؤال وأمل أن أجد عليه إجابة مقنعة هل يأترى في سوداننا انتهى عهد السماحة والطيبة والعفو والجودية ومكارم الأخلاق والنفيس والتجاوز عن المخطئين وعدم التسديد هل هذه انتهت لمجتمعاتنا وسوف تتبدل هذه مجتمعات بثقافة غريبة شاذة لا يرضى دين ولا يقرها عقل ولا تعترف بها أعراف ولا تقاليد أي ثقافة هذه الثقافة الدخيلة على ديارنا؟ لذلك والله الواحد لا يستغرب لا يستغرب من من بعض نماذج سيرة المشرقة مقارنة بمجتمعاتنا وديارنا إذا كان الصحابة يقول أحدهم للآخر يقول أبو ذر ولأنه عربي أبيض اللون يختلف مع بلال فيقول له على سبيل التعيير ابن السوداء ابن السوداء والسواد ليس بعيد لأن ذلك من التباين والتباين ينبغي أن يكون قوة ولكن التباين الموجود في سوداننا إن عكس عليه ضعفا التباين من آيات الله اختلاف ألوانكم وأرسمتكم إن في ذلك لآيات للعالمين هذا التباين ينبغي أن يستثمر من أجل نفع البلاد وخيرها ليس من أجل زرع الأحقاد والضغائن والعصبية والفتنة والقبلية بين الناس ليجني المجتمع كله دمارا وخرابا لذلك قال له يبنى السوداء ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينتمي إلى قبيلة أبو ذهر وهو إليها أقرب ولا ينتمي إلى قبيلة بلال ولكنه لا يجامل في الدين والقضية حضية قيم ومثل عليا يقول له أعيرته بأمي إنك امرئ في جاهلية إنك امرئ فيك جاهليه أعيرته بأمي الرسول عليه الصلاة والسلام لا يتحمل أمام الله مسؤولي الدماء قتل خالد بن الوليد قبيلة بغير إذن منه لما سمع ما قال دزولي وأنا بحميه قال اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد. هذه قوة القيادة. هذه القيادة التي عندها دين تخاف الله. قال: اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد. ما قال خالد دزولي؟ وقوله: نحن نتحمل غلطه ما منا غلطان قدام من الناس. ما في ما جدا من غلطة قدام الناس. ما قصده؟ عالج القضية بالمصداقية والعدل والشفافية. والوضوح ورفع الظلم عن الآخرين اللهم إني أبرغ إليك مما فعل خالد وقال لابذع ذر أعيرته بأمه إنك امرئ فيك جاهلية هذه الألوان ليست من تثبئ إنسان إنما هي من خالق العباد جميعا ربنا الرحمن هو الذي خلق الناس مختلفين هكذا لا ليقتتلوا ولكن ليستفيد بعضهم من بعض ثم سمع أبو ذر القضية محتاج إلى مفاوضات في أبوجا يدخل فيها أوباسينجو أو أو ولا الاتحاد الإفريقي ما يحلله ويجلبوا وما يحلوها ما في سوق قال للناس ديال صلوا على الرسول أخوانا كده دقيقة الناس اللي قاعدين بكل الحكومة ومعارضة الناس اللي في الرديد ما بده يقول كده أخوانا صلوا على الرسول ما بده يقولوا الله قال الرسول جاء صدق ما في القاموس ذرتها خلاص يعني في السودان في السياسة ما يصلي الله قال الرسول قال لا تصلي في السياسة قال له أعيرته بأمّه إنكم ليوم فيك جاهلية أبو ذر جعج جعج يحتج الجاهلية بعد أن نقضه الله منها جاء يجري وأتى إلى أبو ذر وسأجل ورقد أبو ذر على الأرض جلجا بلا قاع رقد في الواقع وقال له يا بلال لطف أن بقدمك السوداء على هذا الخد الأبيض لطف أن بقدمك السوداء على هذا الخد الأبيض فقال بلال وأيضا كان له دين قال له ارفع رأسك يا أخي ما كنت لأطأ وجحا طالما سجد لله ولا طالما قتل في سوداننا وجوه سجدت لله تعالى ارفع رأسك يا أخي ما كنت لأطأ وجحا طالما سجد لله في المفاوضات ما جاء صلاة مغرب وقفوا وحصا بهم وقلبيهم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعندكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يذخر قوم من قوم لأسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء لأسى أن يكونوا خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بإسم اسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون ألم يقرأ عليهم يا أيها الذين آمنوا يذكرهم بإيمانهم الإيمان هو الذي يحفظ للمجتمعات أمنها وسلامتها هو الذي يحمل الأخ أن يتناذى لأخي لأخي هو الذي يحمله أن يقول ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ولذلك أنا أقول قبل أن ننزع السلاح من الأيدي علينا أن ننزع الضغائن من القلوب قبل أن ننزع السلاح من الأيدي علينا أن نستلع سخائب الغل التي في قلوب الناس وأن نخرجها وذلك ليس بالشواء ولكن بإرساء من الأخناق والأسوة والقدوة بالممارسة والمعاملة ونطالب الدولة أن تكون أولا ونطعب المجتمع كله لنسلم ونأمن ثالثا إن من أكبر أسس ومرتكزات الأمر في الإسلام وجود مرجع مرجعيات يثق الناس بها ويلتفون حولها وعندها تسلم المجتمعات في كل نازلة وعند كل نائبة يهرعون إلى إلتقاذ فيبصرون لهم ويأمرونهم بالهدوء وعدم الاستعجال ويربون الشباب على عدم الحماسة الزائدة والانفلات والتهور ويأخذون بأيديهم إلى التعقل وإلى التأمين وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أدعو به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم أهل الرأي والعلماء والمختصون والمفكرون والثقات وأهل الخبرة والتخصص قل الأمر لعلمه الذين يستنبطونه منهم يحلل الواقع يقولون يخوانا حسنا الآن أنا أرتاب جدا في القتل وذبح الرهائم الذي يظهر في التلفاز والشاشات اعتبره يخدم أمريك أكثر مما يخسرها ولو أن الشباب الذين يفعلون هذا ردوا الأمر إلى أقلاء وإلى مختصين وفكرين لقالوا لهم لا تجعلوا لعدوكم فيكم فرصة هذا الجمح مستفذ في الصورة يجيبوه ويطبحوه ويكره ويفرفد يا أقتله لكن ما تصور الكلام له أقتله إذا أنت رأيت أنه دمه هدى لأنه في دار حرب أو غيره أو غيره من المسوقات اقتله ولا تستفز الآخرين من الذي سوف يتعاطف معك لا ينبغي أن نكون هكذا لذلك المرجعيات وهنا أود أن أقول كلمة صريحة لأول مرة أشعر أن لدي رغبة ملحة في دواخري أن يبقى نظام الإنقاذ حاكما لأول مرة لأول مرة أعس أنني أخاف حقيقة على أن يتبدل النظام وأن ينفرط الأمن وأن نكون عراقا أو صومالا لأول مرة أشعر أن الشرطي والجلدي الذي يقف في الطريق وهو يفتش على السيارات أدعو له من خالص قلبي بالتوفيق والسداد والمعونة والله وأقول ذلك في هذه اللحظة والله شهيد ليس حبا في الحكومة ولكن حبا في الأمن والنظام لأن الدعوة لا تزهر إلا في مجتمعات آمنة والإسلام لا ينتشر كما ينتشر في ظن مجتمعات مطمئنة ولأول مرة يتجسد أمامي حديث أكبر سياسي في تاريخ البشرية أجد كلامه كلام السياسيين لا يأتي أمامه ولا يمثل أمامه شيئا يقول هذا السياسي العريب والقائد الجليل والاستاذ الكبير والمحلل المعصوم محمد ابن عبدالله بن عبد المطلب رسول الله ورسول الاسلام صلى الله عليه وسلم يقول ستون عام تحت امام جائز خير للناس من يوم بدون امام ستون عام تحت امام جائز خير للناس من يوم بدون امام ستين عام يعذبك ويشد ضرايبك ويطلع منك ويمنعك ويتعبك ويداعيه وتكون زهاج منه ده كله يوم واحد بس ينفلت الأمن كله لكلب سكاكي لا تعرف تتابع لدمنه وتتابع لدبره وضري مستمر وتصبح الدولة بلا سيادة والحكومة بلا نظام والمجتمع بلا أمل عندها لن يجني الثمرة المرة والحصاد الأليم إلا المسلمون وأسائل نفسي مرات يا ترى لو حاولت انقلابيون قلب النظام وحصلت فوضى لمن سيؤول الحكم ومن الذي سوف ينسك بزمام الأمور هل سيعود الإسلاميون والمسلمون إلى السلطة ثانية لا أظن ذلك يكون فعلينا أن نقف مع الدولة ليس لأنها دولة الإنقاذ إنما لأنها تمثل سيادة الشعب وتمثل النظام والأمر نقف معها نصلحها ونقومها وننتقدها الانتقاد الموضوعي فيما يصلحها ونسد الثغرات حتى نخرج من الأزمة التي نحن فيها ولذلك قال عليه الصلاة والسلام الحديث البليغ قال قالوا يا رسول الله يكون أمراء نعرف منهم ونكر ظاهر أشياء الغلط الماء من الدين واضحة بيعملوها يقولون ما لا يفعلون الحديث في الصحيح وسلم ويفعلون ما لا يؤمرون الله ما قال لهم افتع من راسهم يسوه الله قال ينسوه ما يسوه يبعدوا منهم ألا ينابذهم نطلع عليهم نشير السلاح ضدهم قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة لا ما أقاموا فيكم الصلاة طبعا فينا السياسيين كلام الرسول بنفع معه الرسول ليس ما تطلع عليه مش جبن أو خوف النتائج سيئة والعواقب وخيمة والمعالات والنهايات رضيئة اسأل العراقيون وصدام سيتمنون وجود صدام وعدم انفجارات في كل مكان مع أنه كان جائرا وظالما الصوماليون عن سياد برل، سيقولون يا حليل الأيام سن كلهم لذلك العقل والدين والسياسة بتقول لا ما أقاموا فيكم الصلاة في هذا طمأن في لأنه عند السياسة فوق الرسول ونحن عندنا الرسول عليه الصلاة والسلام فوق السياسة قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة معنى حقن الدماء كما قال ابن حجر وتسكين الدهماء لكي لا يزوله النجود وذا يضرب ضوض وحكاية الجود وما يلق شيء ثم رابعا من مرتكزات مفهوم الأمن في الإسلام الأم والمعاصي يقول تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف الخوف لبسنوا اللبس لبسنوا الخوف لبس يعني الخوف لا ينفق عنهم خايفين طوال. أمن ما في. بما كانوا يصنعون المعاصي هي التي تذهب نعمة الأمن والذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور الأمر والمعاصي لا يجتمعان لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور سبأ جنين سمح قال ليه أول حاجة جو بعوض ما فيه والجنائم عن يمين والشمال السد عملوه والجنائم عن يمين السد وشمال السد يقولون الجنائم عن يمين والشمال على الجنائم من اليمن من محل السد إلى صنع جنائم تمشي ما في شمس المرأ لو دائرة فواكه تخط المكتل أو الزنبيل يعني القفة فوقراسة وتأثير داخل الجنائم تخرج وقد امتلأ المتل والزنبيل فاكهة دون أن تكلف نفسها على القف من كثرة الفاكهة فأعرضوا بالمعاصي والذنوب فأرسلنا عليهم سيل العلم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذوات أكل خمص ذوات أكل خمص يعني عشر الجمال كلها بيكت عشر العشر الواحد عشر وأثني كل شوق وأفضل فاكهة خلوا اليوم لأن ما بيستاهلوا وشيء من سدر قليل وحبة نبق يعني حتى النبق ما كثير بس حبة نبق لأن ما بيستاهلوا حبة نبق تحولت وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفرو وهل متعزي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي بارقنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السيره سير أيام وليالي عامين فقالوا ربنا باعد بين أسفالنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديثا ومزقناهم كل ممزق هنا كانت دولة مزقناهم كل مزق يفرطجو نزبو في الغرب نصنعوا دولة في الشرق زي ما قال المفوض السامي عن اللاجئين قال الولايات المتحدة ذاتي ذاتها ويقال هنا كانت دولة وجعلنا أحاديث ومزقناها كل ممزة إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور هذا من مرتكزات الأمر البعد عن المعاصي المعاصي تجلب غضب الله تعالى وتوجب الهلاك والدمار نسأل الله السلامة والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة إنه لي ذلك والقادر عليه وصدى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد آله والصحبه وسلم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه كان المرتكز الأول عن الأمن الفكري والثاني عن الإيمان والثالث عن المرجعيات والرابع عن المعاصي والخامس عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جماعيا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جماعيا يحفظ الأمن المجتمعات يقول صلى الله عليه وسلم والحديث في البخاري من رواية النعمان المشيد مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة السفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها ما في قدة إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم اصدعوا بالفوق ويرموا في البحر يجيبوا موية فقالوا لو أنا خرقنا من نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهل السفينة لو تركوهم هلكوا وهلكوا جميعا. ولو أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. ما تخلي جدة سفينة لأن ما براه راكبين. السفينة دي كانت جدة. المجتمع كله بيغرد. المجتمع كله بيغرد. أذا كده شوف الحديث كان مثل القائم في حدود الله ولا في جهة. زال مستقيم وزال منحرف. المستقيم ما بيمسك على المنحرف. ما ببلغ ما بيحصب ما بيدفع عن مثلا دي ده بعدين لما الأمن يتفك هو أول من أول من يتعب وأنا أكلمكم بالواضح أواكتر ناس هيتعبوا في ظل انفراط الأمن الناس اللي ما عندهم سلاح الناس اللي ما عندهم أسلحة في ناس عندهم أسلحة وخاطنها المشكلة الناس المساكين اللي ما عندهم سلاح في البيتك دوس التجنب ما تجد تمشي ده إذا حصل ونسأل الله إيجنب بلادنا ذلك ولكن أنا أتكلم بالصورة المخيفة حتى يعرف الناس حقيقة الصورة وتتضح لهم ولذلك إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونأخذ على يد المخطئ وما تقول الموضوع ده مالي وماله الموضوع بعدين بيعين لذلك يبدأ أن يحس كل إنسان بالإحساس الجماعي وبالروح الجماعية في المحافظة على الأمن والمجتمع، وسادسا وأخيرا من مرتكزات الأمن في الإسلام اتخاذ التدابير الوقائية المادية، يعني يأمنه، يحفظه، السرطان ينتشر، الجيش ينتشر، عشان الناس يعملوا هذه كلها مصلوبة الصناعة. الدبابات أي شيء يحفظ للمجتمعات أمنه وسلامته هذا مطلوب ولكن وبكل صراحة أطلقها من هذا المنبر لو أن هناك أذن واعية تسمع هذا الكلام وأتمنى أن يصل الكلام إلى المسؤولين الحمد لله وأن الكلام الجاهنة بصل المسؤولين يعني وزير الأوقاف أرسل لنا قال خلوا محمد سيدي عشان نورله مسألة العمرة والأمنية دي ومشيت وكان مشغول وأرجعنا للأسبوع القادم الحوار والنقاش في هذه المسألة إنه أنا ما عندي أغراض سياسية لا دير أحرط ولا دير نفسه على النظام أنا عندي حاجة وحدة أريد أي مسؤول ينحاز للمواطن المسكين في كل المسائل وانتهى الكلام في كل المسائل ينحاز إلى المواطن وماذا يفتر من كده ولم يراع والله ما الجوعة وجاء والله المسؤولين إذا بيقفهم على المساكين واجب مساكين واجب يعتبر أبوك وأبوك وفي المحل دي أبوك ذاته الملدك لو واجب كده ومؤتعبان واجب في الشمس حتى له لو بتعطر المطارات بترضى لو بيسول في قدر إجراءات بترضى فقط هذا المقضوع ووزارة الأوقات عندها الحق إنها تصحح الكلام ذلك وإنها تعلق عليه وأنا في انتظار تعليقهم الكلام الذي أود أن أقوله عن الأمر في هذا المنبر ودي مسؤولية من رب العالمين وينبغي أن تتأكدوا يا إخوان أيضا بيجي صلي يطمئن أنا ما عندي أجندة خفية ما عندي أي أجندة هذا الكلام الذي يقال في هذا المنبر قبل أن أتقي أحد فيه أنا أحرص أن أتقي الله في أولا أقول في الأمر جمع السلاح من الناس التنظيميين والما تنظيميين ما في اسمه في التنظيم التنظيميين والما تنظيميين ويكون السلاح من مؤسسات ده واحد تبي واحد اثنين أقول في جمع السلاح يجمع السلاح من الجنوبيين والله أنا خايف السلاح ده إن من المسلمين وتنكشف البلد والجلوبين يسوّوا فينا عملية ما يعني بإيضا رب العالمين أنا أشدّف أن, أن على الحكومة أن تجمع سلاح باولينو ولا باولينو الاحتلال المحكمة في الكلاكلة وكله وذا أصبح لأن الجوجان ده لما نيجي بعد الحاجب يا سلاح ونبدو سلاح والناس اللي معي يكونوا مسلحين ويعني كما مسلحين يعني تقدموني تقدموني على سنطبحنا يعني ولا كيف ساللبحنا أنا أنقول لكم رسالة مهمة جدا. المسلمون في البصرة إخواننا أ أ أنا, أنا ما زل بتاع عنصري ولا عصبيه لكن أنا بتكلم من طلقات الدين. المسلمون في البصرة جنوا الصدق كنا عايشين نحن وهم سوا. ما في أي مشاكل بينتنا وبيضحكون معانا ويبنوا معانا وشغالين. يومون اللي انقلبوا علينا ودون سلاح أقرب الناس اللي كانوا شغالين معانا في الجوية قتلونا ضبحونا. ده في البوصة المجدر حضرت في البوصة أقصر بو كان واحد بتوينسوا ويضحكوا والبوصة ما مستزامة الدين زيادة كتير كده أشري فهم مسلمين أحمد وعلي ومين وإزة كده. لكن ما في التزامة معهم سوا سوا وكانوا مع شرق سوا يوم ونديك لقوا سلاح ولقوا سند من دولة ضبحوهم عن آخرهم وأنا أحذر فاعتبروا يا أولي الألباب على الحكومة أيضا أن تأخذ السلاح من كل مواطن بغض النظر عن دينه ولا, ولا لونه يأخذ السلاح كل جمعه عنده نأمن هذه بعض التدابير التي يمكن أن تكون من مرتكزات الأمن في الإسلام هذه الخطبة وفق تداعيات الأحداث الأخيرة التي حدثت من أجل أن تعم فائدة وأن نوسع القضية والحديث عنها أسأل الله تعالى أن يردنا إليه ربا جميلة ونسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يحفظ مجتمعاتنا وأن يصون ديارنا وأن لا يحصل فيها من الشر والمنكر والمكروه شيئا اللهم احفظ أئمتنا وولاة أمورنا وحدهم لتحكيم شرعه وإقامة دينه وهيئ لهم بطانة صالحة واجعل قادت ينقادون إليك ويقودون الشعوب إليك يا رب العالمين اللهم احكم فينا كتابك يا رب العالمين اللهم احكم فينا كتابك يا رب العالمين اللهم اجعل هذا البلد أمنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم امننا في اوطاننا اللهم أمننا في أوطاننا واحفظ أئمتنا ولا تأمورنا يا رب العالمين واحدهم إلى ما تحب وترضى وخذ بناصيتهم إلى البر والتقوى اللهم إخواننا المكلومين في العراق وفي الصومال ممن فقدوا نعمة الأمن والطمأنين اللهم اجمع كلمتهم وألف بين قلوبهم يا رب العالمين وردهم إليك ردا جميلا يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا